بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قلحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود